لا أقسم بيوم القيامة وَلَا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بِهَا فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثَُّ ذَهَبَ إلَ أَهلَةَ مَططم أَلَا لَكَ فَأَلا ثُمَّ أَلَا لَكَ فَأَولام أَيَحْسَابُ الْ الإسَانُ أيي يُترْركَ سُدَا أَلَم يكُُ طفَةً من من مَِّنِينام